أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه والأن صير الذين تبعوا في ساعة العسرة، الذين تبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان تزير من بعد ما كان تَابَعَ عَلَيْهِم إِنَّهُ بِإِمْرِئ وَعَلَى حتى إذا ضاقت عليهم الأروى بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم. متاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغفوا بأف. معد النفسين، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص وَلَا مخمصة في سبيل الله ولا يطون موطئا ولا يطؤون موطئ ان الكفار ولا ينادون من عدو الليله ولا ينادون من عدو الليل الا كتب لهم به عمل صالح الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة وَلَا ولا كبيرة ولا يقطعون واديا لا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان لفرقه منهم بطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفر وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول زادت هذه آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسٍ وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، في كل عام. مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل السورة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 وله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم